قدمت إلى الخلق رسالة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالصدق والأمانة والوفاء وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجا ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد أحبتي في الله نعم الله علينا كثيرة كثيرة غير أن من أجل هذه النعم ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام فالحمد لله الذي جعل لنا الإسلام دينا وهدانا صراطا مستقيما الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الإسلام منه الإسلام, الإسلام نعمة الإسلام نعمة لا تساويها ولا تدانيها ولا تضاهيها أي نعمة أخرى قال رب العالمين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان الإسلام منة من الله امتن بها علينا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمه ومنة من الله للعالمين قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلى الله عليه وسلم دين عظيم كامل شامل ما فرط في تفصيله من تفاصيل الحياة ما فرط في كبير ولا صغير ولا حركة ولا سكنة من حياتنا قال رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عنوان المحاضرة حياتي كلها لله حياتي كلها لله اليوم أكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي لماذا لم يقل نعمي وهو صاحب الفضل وصاحب جميع النعم لماذا قال واتمنت عليكم نعمتي ولم يقل واتمنت عليكم نعمي الجواب لأن جميع نعم الدنيا إلى زوال وإلى فناء وإلى هلاك أما الإسلام فهو النعمة الكاملة التامة الباقية وإن رغمت أنوف أعداء الإسلام الإسلام هو النعمة الباقية وإن رغمت أنوف المنافقين وإن رغمت أنوف أعداء الإسلام لذلك قال نعمتي حارب الإسلام الكثيرون من أعدائه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن جميع أعداء الإسلام ذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام والإسلام باق إلى أن يرث ربنا الأرض ومن وما عليها مهما أنفق أعداؤه من الكافرين والمنافقين من ملايين ومليارات الإسلام باق نعمة الله باقية وإن رغمت أنوف المنافقين اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الدين العظيم هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع خلقه الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أي أحد يموت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع بالنبي ولا يؤمن به ويموت على غير دين الإسلام فإلى النار وبئس القرار جهنم وبئس المصير ما سمع أحد بالنبي يهودي أو نصراني ولم يؤمن به ومات على ذلك إلا وسيكبه ربنا على وجهه غدا في النار صاغرا ذليلا حقيرا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإسلام دين الله الذي لا يرضى بغيره ولا يقبل سواه الإسلام دين جميع الرسل قال تعالى شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كل هؤلاء دينهم الإسلام سيدنا عيسى دينه الإسلام سيدنا موسى دينه الإسلام جميع الأنبياء كانوا على الإسلام ويدعون الناس إلى الإسلام قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه من هؤلاء السفهاء يا رب الذين رغبوا عن مله ابراهيم وما هي مله ابراهيم التي حكمت على كل احد لم يكن عليها بالسفاهه ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه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 اللهم احينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام اللهم اجعلنا على ملة أبينا إبراهيم اللهم اجعلنا جميعا على دين جميع الأنبياء الإسلام الله احمد ربك يا مسلم لأنه اختارك للإسلام واختار الإسلام لك وربك يخلق ما يشاء ويختار الله اختارني للإسلام واختار لي الإسلام يا بني إن الله اصطفى يعني اختار إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإسلام دين الله الإسلام دين جميع الرسل الإسلام دين الفطرة كل أوامر القرآن توافق الفطر السليمة هل صاحب الفطرة السليمة يقبل أن يشرب الخمر؟ فيذهب عقله ويصبح كالدواب يلعب به الناس القرى هل صاحب العقل السليم يرضى بالزنا هل صاحب العقل السليم يسرق ويعتدي لا هذا دين الفطرة قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم اعظم دين ذلك الدين القيم ولكن اكثر